وهكذا عبرات التائبين لا تقف ودموعهم لا تجف ومنهم ذلك الشاب الصغير في سنه فقد هداه الله من بين إخوته وكان بيته مليئا بالمنكرات والمعاصي وقد كان والده لا يعرف الصلاة كان والده من الذين لم يركعوا لله ركعه ولم يسجدوا لله سجده وللأسف والله هم كثير تراهم في هذا الزمان لم يركعوا لله ركعه ولم يسجدوا لله سجدة كثير الذين هيمن عليهم الشيطان فألهاهم عن ربهم كثير الذين يعلمون أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله ويصرون ولا يبالون كثير الذين يعلمون أن تارك الصلاة لا يآكل ولا يشارك ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين ويصرون ولا يأتون ولا يبالون الذين يعلمون أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويسرون ولا يأتون ولا يبالون كثيرهم والله كثير الذين لم يركعوا لله ركعه ولم يسجدوا لله سجده نعود إلى ذلك الشاب وقد أصبح مهموما بدعوة والده كيف تمر الأيام والسنوات ووالده لا يعرف المسجد ووالده لا يعرف الصلاة بذل جهده لدعوته إلى الله فلم يستجب له بدأ يفكر في كل وسيلة ليكون والده مع المصلين الراكعين أتى إلى إمام المسجد وهو يشتكي ويردد إن أبي يعصي الله إن أبي لا يعرف الصلاة وقد حاولت دعوته فلم يستجب لي فماذا أفعل وهل من حيله فقال له اصبر على دعوته ولا تنسى انه والدك لا تنسى الدعاء فاذا كنت في الثلث الاخير من الليل فتوضا وضوءك للصلاه ثم صل لله ركعتين ثم ادع الله عز وجل ان يهدي اباك ادع الله فلله الشكوى ولا يجيب المضطر الا الله فكان الشاب يفعل هذا الفعل في كل ليله وفي احدى الليالي وهو قائم يصلي في الليل إذا بوالده يدخل المنزل بعد فترة عصيان دخل والناس نيا فسمع صوت بكاء في أحد الغرف اقترب منها ينظر ويتأمل فإذا ابنه الصغير يبكي اقترب منه ليسمع ما يقوله فسمعه يقول وقد رفع يديه الى الله سمعه وهو يردد اللهم اهد أبي اللهم اشرح صدر أبي للصلاة اللهم افتح قلبه للهدايه انتفض والده لما سمع هذا الكلام وقشعر جسده وخرج من الغرفه وكان نداء الخير بدا يتحرك في قلبه فتوضا ثم رجع الى ولده فوقف بجانبه يصلي رفع يديه وولده يدعو اللهم اهد ابي واذا بصوت والده بجانبه يردد امين اللهم افتح قلب ابي للهدايه ووالده يردد آمين فلم يستطع الولد أن يكمل الدعاء حتى أجهش بالبكاء والأنين عندما سمع صوت والده يبكي ويردد آمين وإذا به يحتضن والده ويتعانق وهما يبكيان فكانت بداية هداية وتوبة للاب وهكذا دموع التائبين لا تزال تنهمر وأنين العائدين ينادي ويشتكي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم جوال تذكر, جوال تذكر.